والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يارثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين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 ولقد خلقنا فوقكم سَبْعَ طرائق وما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَا بِهِ الظَّمْأَ فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعماب من نخيل وَأَعْنَا بِالنَّكُم فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ زَيْنٍ آتَتْ بُنْيَانًا بِالذَّهَنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِنْ ما في بطونها ولكم فيها منافع ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلا غيره أ فلا تتكون فَقَالَ الْمَلَقُ الَّذِينَ كَفَوُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله لأنزل ملائكة إن سمعنا بهذا في أباء إلى الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب بِمَا بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفرت النور فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك فسلك فيها من كل زوجين ثنين وأهلك إلا من سبق عليه وَلَا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون 110. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله, فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين 111. وقل 119. وإنزلا مباركا وأنت خير المنزلين 110. إن في ذلك لآيات وإن كنا لغتلين 111. ثم أنشأنا من بعده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 وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما ما تأكلون يأكل من منه ويشرب مما تشربون.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 قال عما قليل يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غفاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعجهم قرونا آخرين ما تسبخ من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحدين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 فقالوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْلُ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُ فَمَا كَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَ هما إلى رب واتي ذات قراره ومعين يا أيها الرسل كل من الطيبات وعمل صالحة إن بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمته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 والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم واجلة وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وصعا ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون هم لها عاملون حتى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 مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبر القول ام جاءهم ما لم يات آباهم ام أَمْ لَنْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٍ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَانٌ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ معرضون أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ الَّنَجُو فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئلة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميد وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون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 بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَنْتَ عَلَىٰ مَا يُشْرِكُونَ ۖ إِنَّمَا تَرَيْنَ مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَا 124. كما نعدهم لقادرون 125. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون 127. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء بدهم الموت قال رب رجعون لعله أعمل صالحا في ما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورايه برزخ لا يوم يبعثون فإذا فخ الصور فلا زاب بينهم يومئذ ولا يتسألون فمن ثقلت موازمه فهؤلاء كهم المفلحون. وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ مَّخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ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 فغفر لنا ورحنا خير الراحمين فاتخذتمهم صخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزئتهم اليوم بما صبروا أن هم الفائزون قال كن لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال لبثتم إلا قليلا لو أن 126. كنتم تعلمون 127. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 128. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن دعوا الله إلى الآخرة برهان له به لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرحيم